والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 فاستوفروا الذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذنوب إِلَّا اللَّهُ وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ هُدًىكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّةٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبركم سلنا فسير في الأرض فاضرو كيف كان عاقبة المكذبين؟ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحذنوا وأنتم الأعلون إن كنت ويمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداونها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء